الوجه الاول ي ب د أ حالا وهذا هو ش ر ي ط الخامس والاربعون من فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة والافتاء لازلنا مع التفسير سؤال لقد ب د أ ت قراءه تفسير ابن كثير الذي من صديق لي. أقرأ التفسير لصورة البقرة الاية الستين اولا ثم أجب عن هذا السؤال هل انفجار الماء انفجار اجب هذا عن ثم ا ث ن ى عشر عينا اثناء رحيل بني إ س ر ا ئ ي ل في التيه أ ر ب ع ي ن عاما او بعد فتح بيت المقدس لأنه غير واضح في التفسير هل هو اثناء رحيلهم قبل المقدس ذلك يحملونه نزلوا الحمد لله وحده والصلاة أثناء كان هو هو معهم ضربه بعصاه غير في حجرا واضح أو أو طورية موسى جواب وحده والسلام على رسوله إذا فتح حتى بيت بعد على وبعده وصحبه وآله وبعد قال الله تعالى أ ع واذ ذ ب ل ل الشيطان الرجيم ه من و إ ا س ت ف ق ى موسى لقومه فقل ن ط ر ب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا ع ش ر ة عينا قد علم كل أ ن ا س م ش ر ب ه م كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين أ م ر الله تعالى رسوله وكلمه موسى عليه السلام حين الحجر يضرر ويعصاه استسقى أن فكان ل م ذلك من الله تعالى معجزه لموسى عليه السلام ورحمه منه بموسى ومن معه من بني اسرائيل وهذا هو مكان الحجه ولم يثبت خ خير ب سبحانه لبينه ربك ر سائر الحجر ذكر ن عن كان لنا كان نسيا ا أحوال وتفصيلها الحكيم العليم وما ولو ولم ذلك في ي في تفصيل أ ح و ا ل ه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ولو كان فيه خير ل أ و ح ى به اللطيف الخبير إ ل ى رسوله صلى الله عليه وسلم وليبلغه للناس رحمه ة ب م وقد نقل ا ب ن كثير في تفسير ه ذ ه الآية عن الثوري عن أ ب ي سعيد عن ا ك ر م ة عن ابن عباس رضي الله عنهما أ ن ه قال إ ن ضرب موسى الحجر بعصاه كان في اتيه ل فصار اثنتي ع ش ر ة عينا من ن ا ء لكل ص ب ت منهم عين يشربون منها ونقل عن مجاهد نحوه وبالجملة أو ولا يخوض بما ثبت فالخير الاستغناء للمسلم الله تعالى في السنة في فيما يثبت فيه النبي نص من ذلك عن ذكر الله عليه صلى وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س ما تفسير هذه ا ل آ ي ة هو الذي يصوركم في ا ل أ ر ح ا م كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد بعد ان وصف سبحانه ب أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا هو الحي الذي لا يموت وانه القيوم بشؤون عباده فلا وجود لهم ولا ا س ت ق ا م ة ل أ ح و ا ل ه م إ ل ا به ما علماه عنهم و أ ن ه العليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء أ ق ا م الدليل على ذلك ب أ ن ه وحده الذي يخلق الناس في أ ر ح ا م أ م ه ا ت ه م كيف يشاء على صور شتى و أ ح و ا ل م خ ت ل ف ة من ذكر وأنثى وحسن ذكر وقبيح وشقي وسعيد لا إ ل ه إ ل ا هو له ا ل ع ز ة وكمال ا ل ق و ة و ا ل غ ل ب ة وله ح ك م ة ب ا ل غ ة في كل ما شرعه وخلقه وقضى به وقدره ومن ذلك خلقه لعيسى وتقديره سبحانه أ ن تحمل به أ م ه بلا اب و أ ن يكون آ ي ة للناس على كمال علم الله وقدرته وبالغ حكمته كما خلق آ د م من تراب وقال له كن فكان كما أ ر ا د الله فلا حق لهما من ا ل ع ب ا د ة بل هو حق لرب العالمين وحده لا شريك له لا إ ل ه الا هو القوي الذي لا يغلب ولا يعجزه شيء الحكيم في تدبيره وفي خلقه وتشريعه وفيها والسلام هو هو صوره يكون أو علوا في فكيف القائلين عيسى عليه الذي الله الله أمه له إلها الرد النصارى الصلاة ابن ابنا على لأن رحم معه بأن مريم ذلك كبيرا تعالى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه نبينا الله على محمد سؤال ل م س المباهره التي حصلت بين الرسول صلى الله عليه وسلم مع النصارى في عهده والتي وردت في قوله تعالى فمن حاجك فيه فقل فقل من بعد ما جاءك من العلم فقل وأبناءكم فقل ندعوا أبناءنا حاجك جاءك تعالوا تعالوا بعد إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ه ا ل ك ر ي م ة هل هي خ ا ص ة بالنبي صلى الله عليه وسلم و إ ن لم تكن كذلك فهل هي خ ا ص ة مع النصارى جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ليست المباهرة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم مع النصارى بل حكمها عام النصارى لله على رسوله وآله ليست صلى عليه وسلم بل له ولأمته وحده وصحبه مع مع وغيرهم وبعد ل أ ن ا ل أ ص ل في التشريع العموم و إ ن كان الذي وقع منها في زمنه صلى الله عليه وسلم في طلبه المباهله مع نصارى نجران فهذه ج ز ئ ي ة ت ط ب ي ق ي ة لمعنى ا ل آ ي ة لا تدل على حصر الحكم فيها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم للأولى الأولى نبينا الله سؤال هل الآيتان التاليتان الثانية ناسقة على هل محمد يا أيها الذين الثاني وأطيعوا خيرا يقشح آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأنتم وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يقشح نفسه فأولئك نفسه هم مسلمون المفلحون تموتن ومن حق جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد اختلف المفسرون من ا ل ص ح ا ب ة وغيرهم في ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى هل هي م ح ك م ة أ و م ن س و خ ة فابن عباس ومن وافقه يقولون إ ن ه ا م ح ك م ة ويفسرون حق تقاته ب أ ن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا ت أ خ ذ ه م في الله ل و م ة لائم ويقومون بالقسط ولو على أ ن ف س ه م وابائهم و أ ب ن ا ئ ه م وذهب سعيد بن جبير و أ ب و ا ل ع ا ل ي ة والربيع بن أ ن س و ق ت ا د ة ومقاتل بن حيان وزيد بن أ س ل م والسدي وغيرهم م منسوخة ما إلى بقوله تعالى فاتقوا الله أنها فاتقوا ا س ت ت ع ط والاظهر أ ن ه لا شيء في ا ل آ ي ة و أ ن تقوى الله حق تقاته يراد به ما دلت عليه ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى وهي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه الله نبينا سؤال ما هو تفسير الملائكة المسومين على تفسير الذين في والعشرين محمد وسلم الآية ورد ذكرهم سورة الخامسة والمئة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعد تكلم ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين على المراد ب ا ل م ل ا ئ ك ة المسومين فذكر ابن جرير قراءتين في مسومين فتح الواو ومسومين كسرها واختار ق ر ا ء ة الكسر وهذا نص اختياره قال أ و ل ى القراءتين في ذلك بالصواب ق ر ا ء ة من ق ر أ بكسر الواو لتظاهر ا ل أ خ ب ا ر عن أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ه ل ا ل ت أ و ي ل منهم ومن التابعين بعدهم ب أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة هي التي سومت أ ن ف س ه ا من غير إ ض ا ف ة تسويمها إ ل ى الله عز وجل أ و إ ل ى غيره من خلقه انتهى المقصود وبعد أن ذكر ابن جريد جملة من الأقوال التي تبين العلامات التي صارت مميزة لهم قال أن من تبين لهم جملة قال مميزة وبعد أبو جريد جعفر ذكر فهذه ا ل أ خ ب ا ر التي ذكرنا بعضها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ل أ ص ح ا ب ه تسوموا ف إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة قد تسومت وقول أ ب ي اسيد خرجت ا ل م ل ا ئ ك ة في عمائم صفر طرحوها بين أ ك ت ا ف ه م وقول من قال منهم مسومين معلمين ينبئ جميع ذلك عن ص ح ة ما اخترنا من ا ل ق ر ا ء ة في ذلك و أ ن ا ل ت س و ي م كان من ا ل م ل ا ئ ك ة ب أ ن ف س ه ا على نحو ما قلنا في ذلك فيما مضى انتهى هذا وننصحك بالرجوع إ ل ى كلام ابن جرير وابن كثير وغيرهما على ا ل آ ي ت ي ن لمزيد الفائده ة و ب ا ل ل التوفيق الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال قد بعض على كتاب الله فيجعلنا الآيات حسب أهوائهم ليضلوا الناس وصلى على وآله وسلم على ذلك يتطور تفسير وصحبه قد بعض عن حسب محمد مثال ذلك في س و ر ة آ ل عمران قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا ع ل ى جنوبهم فيفسرون ذلك على الرقص في ا ل أ ذ ك ا ر و ا ل ه ي م ن ة ويتمتم بكلمات غير م ف ه و م ة ويميل يمينا ويسارا وهو يقول الله حي الله حي وهكذا و أ م و ر أ خ ر ى فيحللون تحديد النسل والغناء للنساء والمدح للرسول ويستعملون في ذلك آ ل ا ت الغناء والمجون فنريد منكم التبصير ب أ م و ر ديننا وفهمها على حق و ر د على المبتدعين على الدين والكتب ا ل ش ا ف ي ة بذلك جواب ا ل ح وحده وصحبه م والسلام د لله والصلاة على رسوله وآله ل وبعض ا ط ر ي ق ة ا ل س ل ي م ة لتفسير ا ل ق ر آ ن هي أ ن يفسر ب ا ل ق ر آ ن و س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم و أ ق و ا ل ا ل ص ح ا ب ة والتابعين لهم ب إ ح س ا ن و ا ل ا س ت ع ا ن ة على ذلك ب أ س ا ل ي ب ا ل ل غ ة ومقاصد التشريع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 ونوصيك ب م ر ا ج ع ة تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي و أ ش ب ا ه ه ا في تفسير هذه ا ل آ ي ة ا ل م ذ ك و ر ة في السؤال و أ ش ب ا ه ه ا لتعرف الحق في ذلك من كلام أ ه ل التفسير المامولين أ م و و ن ن ي ب ل ل التوفيق وصلى الله على ه نبينا ح م د آ ه وصحبه وسلم. سؤال قول الله وسلم قول و سؤال تعالى س ت ب ش ر و بِالَّذِينَ بِهِمْ جواب يَلْحَقُوا ما تفسير هذه الآية الكريمة؟ لَمْ خَلْفِهِمْ هذه تفسير مِنْ الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الايه آ ي ة وهم م فرحون ب هم ف من النعمة والغبطة ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما وراءهم محمد الذين يقتلون يخافون يحزنون نسأل الجنة بن والغبطة الله لا ولا الله وقال سبيل على تركوه إسحاق في أي ويصرون س ت ب بلحوق من لحقهم من إ خ و ا ن ه م على ما مضوا عليه من جهادهم ليشركوهم في ما هم فيه من ثواب الله الذي أ ع ط ا ه ي فيه يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا ويقدم عليك فلان يوم فيسر يسر الدنيا د د بكتاب بذلك بغائبهم كذا وكذا كذا وكذا كما فلان فلان أهل ق إلى م قال سعيد بن جبير لما دخلوا ا ل ج ن ة و ر أ و ا ما فيها من ا ل ك ر ا م ة للشهداء قالوا يا ليت إ خ و ا ن ن ا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من ا ل ك ر ا م ة ف إ ذ ا شهدوا القتال باشروها ب أ ن ف س ه م حتى يستشهدوا فيصيبوا ما أ ص ب ن ا من الخير ف أ خ ب ر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ م ر ه م وما هم فيه من ا ل ك ر ا م ة و أ خ ب ر ه م أ ي ربهم أ ن ي قد أ ن ز ل ت على نبيكم و أ خ ب ر ت ه ب أ م ر ك م وما أ ن ت م فيه فاستبشروا بذلك فذلك قوله ويستبشرون َََُِْ بالذين َِِّ لم ْ يلحقوا ََُْ بهم ِِْ من ِْ خلفهم َِِْْ ا ل آ ي ة وقد ثبت في الصحيحين عن انس في قصه اصحاب بئر معونه السبعين من الانصار الذين قتلوا في غده واحده وقانت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الذين قتلوهم وينعمهم قال انس ونزل فيهم قران قراناه حتى رفع أن ب ل سوره ا عنا قومنا أن قد لقينا ب ب ن عنا وأرضعنا ا ا فرضي و ل ا ل ت و وصلى ف ي نبينا ق الله على م ح وصحبه م وسلم د وآله سورة ا ل م ا ئ د ة سؤال أ ر ج و التكرم بشرح ا ل آ ي ا ت من ا ل خ م س ة ع ش ر بعد ا ل م ا ئ ة إ ل ى ا ل ت ا س ع ة ع ش ر بعد ا ل م ا ئ ة من س و ر ة المائده ة ل السؤال هذا عندما وجه إ ل ى سيدنا عيسى من الله سبحانه وتعالى هل كان في حياته وهو الذي جاوبه الله في الحال ذ هذا ي في يوجه فيه هذا السؤال إلى عيسى عليه السؤال السلام إلى فذهب ابن جرير ومن وافقه من المفسرين إ ل ى أ ن ه في الدنيا وكان ذلك حين رفعه إ ل ى السماء واحتج له بمعنيين أ ح د ه م ا أ ن الكلام بلفظ الماضي والثاني قوله تعذبهم و إ ن تغفر لهم القول الثاني أن هذا مما يخاطب الله به عبده ورسوله مما يخاطب وإيسى بن مريم قائلا له يوم ا ل ق ي ا م ة ب ح ض ر ة من اتخذه و أ م ه إ ل ه ي ن من دون الله يا عيسى ب ن مريم أ أ ن ت قلت للناس اتخذوني و أ م ي الهين من دون الله وهذا القول قال به ابن كثير ومن وافقه من المفسرين وعلى التفسيرين يترتب قوله سبحانه وتعالى توفيتني القول وقع يكون معنى عن عيسى عليهم فعلى المعنى يعني بالرفع التفسيرين فلما الرقيب الآية السؤال الدنيا فلما إلى سبحانه هذا السماء يترتب كنت في قبطني أنت بأن وعلى القول الثاني يكون المعنى فلما توفيتني بالموت المعنى الثاني فلما ثانيا أما ف ت سوره ي الآيات ر ذكره فقد ب و غ ي ر م الانعام من ا م فيمكنكم ف س ر ي ن ل إلى ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على ر ج و ع ب وصحبه ي ن ا ا محمد وسلم وآله سورة أ سؤال ما تفسير هذه ا ل آ ي ة يقول الله في كتابه المجيد أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم ف إ ن عثر على أ ن ه م ا س ت ح ق إ ل ى قوله إ ن ا اذا لمن الظالمين جواب الحمد ل ل هذه وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ه على ا ل آ ي ة ت ك م ل ة ل ل ا ي ة التي قبلها في حكم ش ه ا د ة غير المسلم في ا ل و ص ي ة في السفر ومعنى هذه ا ل آ ي ة إ ن اطلع وظهر أ ن الوصيين قد استوجبا ل إ ث م بسبب ا ل خ ي ا ن ة وايمانهما ا ل ك ا ذ ب ة فيقوم مقامهما ث ن ا ن من و ر ث ة ميت فيحلفان بالله أ ن ايمانهما أ ص د ق من الوصيين ثم يقضان ا ل و ر ث ة و ب إ م ك ا ن ك مراجعه ت ف ص ي ل ي ة على هذه ا ل آ ي ة في تفسير ابن جرير والبغوي وابن كثير رحمهم الله جميعا سؤال ما المراد بقوله تعالى و ا ب ت غ و إ اليه الوسيله جواب قال الله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله واغتاوا إ ل ي ه ا ل و س ي ل ة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أ م ر الله سبحانه المؤمنين بالتقوى وبطلب ا ل و س ي ل ة إ ل ي ه والقرب منه سبحانه بفعل ا ل ط ا ع ة وبجهاد الكفار ل إ ع ل ا ء ك ل م ة الله رجاء ان يفوزوا الله ي رحمه ج عند التكاليف محصورة في محصورة و ع ي ن لا ثالث لهم أ ح الله ن ن و ع ي ترك ا م ن و إ ل ي ه ا ل ا ش ا ر ة بقوله تعالى اتقوا ب ل ل ه والثاني التقرب الى الله تعالى بالطاعات و إ ل ي ه ا ل ا ش ا ر ة بقوله وابتغوا اليه ا ل و س ي ل ة و ا ل و س ي ل ة ف ع ي ل ة من وصل اليه اذا تقرب منه واليه وقيل معنى ا ل و س ي ل ة ا ل م ح ب ة اي تحببوا ل ى الله عز وجل وبهذا تعلم المراد بقوله تعالى وابتغوا اليه ا ل و س ي ل ة و التقرب اليه بما شرع من الطاعات كالصلاة الذكر ذلك والصوم والصدقة وأنواع الذكر وغير ذلك. وبالله التوفيق الله على نبينا وصلى على وآله وصحبه وغير و محمد سؤال ل م س من هو أ ب و سيدنا إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ل أ ن ي سمعت بعض العلماء ي ق و ل و ن إن آ ز ر ليس أ ب ا إ ب ر ا ه ي م الذي ولده بل هو أ خ أبيه وقد ج ابيه ء ح ج ة ف القرآن والحديث الذي قال ا رسول صلى ل عليه وسلم خرجت من كابر إ ل ى كابر و ل ن يمسسني شيء من سفاح الجاهليه ة ولذلك قالوا إن آزر ليس أبا ا إن إ آزر ر ب ي إبراهيم, لأن إبراهيم من أجداد وكيف يكون ليس إبراهيم إخواني أيضا يقول إبراهيم الذي في آية وهي م من وأما سمعنا من عالم لأن رسول ولهذا قالوا طلاب ولده وقال إن في القرآن آية تدل على ذلك أجداد أبوه أبا أنا أبو إن إن إن وبعض كافرا آزر آخر آزر هو واذ قال ابراهيم لابيه ازر ولذلك ارجو منكم بيانا واضحه لتطمئن قلوبنا لاننا طلاب جواب الحمد وحده والصلاة والسلام على رسوله وآبه وصحبه وبعد. إن الحق هو ما ذكره العالم الثاني لله على رسوله وحده وصحبه من وآبه هو ذكره هو وبعض آزر إن أن إبراهيم أبو وهذا نص قطعي صريح لا يحتاج إ ل ى اجتهاد ورجح ذلك ا ل إ م ا م ابن جرير وابن كثير أ م ا الحديث فذكر السيوطي في الجامعه الصغير عن علي رضي الله عنه و عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج من من أن ولدني أبي وأمي رأوه الأوسط من من من لدن ولدني يصبني من سفاح شيء. رأوه الطبراني في الأوسط وابن بن الجاهلية الهيثمي فيه قال وقال مكاح سفاح سفاح ابن ولم إلى ولم خرجت جعفر آدم محمد محمد في عدي شيء ص ح ح له ا ل حاكم و ق د ت ك ل م ف ي ه و ب ق ي ة ر ج ا ل ه ث ق ا ت ف ا ل ح د ي ث ي ف ي د ط ه ا ر ة س ل س ل ة ن س ب ه صلى الله عليه وسلم فقط ولم ي ت ع ر ض ي ا ل ك ف ر ولسلام ا إ في آ ب ا ئ ه و ل ا ي ل ز م من ك ف ر آ ز ر أن ي ك و ن ن ك ا ح ه س ف ا ح ة و ع ل ى ف ر ض صحة ا ل ح د ي ث ا ل م ذ ك و ر ل ا ي ل ز م من ك و ن آ ز ر ك ا ف ر ا أ ن ي ك و ن ن ك ا ح ه س ف ا ح ة و بلا ا ل ه ل ت و ف ي ق وصلى الله على نبينا محمد و آ ه ل ه و ص ح ب ه وسلم سؤال بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إ ل ا ما حملت ظهورهما أ و الحوايا أو الحوايا او ل ح ا ما اختلع طاب عظم ما معنى هذه الايات آ ي ت الحمد لله وحده والصلاة والسلام قال ابن لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعد ج رحمه ل ل ه في ف ظفر س ي يقول اليهود ذي ر ذكره وحرمنا ه جل على اليهود كل ذي ظفر. ومن ه و البقر ا والطير ما م لم يكن و والنعام ق الأصابع كالإبل والبط. قوله ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما خبر ب س ح الا ن أنه ه حرم ع ى ل ي ه و د ما ن ل ب ق ر و ا ل إلا غ ن م شحومهما ما س ت ث ن ه منها مما حمل ا ل ظهورهما أ و الحوايا أ و ما اختلط بعظم فكل شحم سوى ما ا س ت ث ن ه الله في كتابه من البقر والغنم فإنه كان محرما عليهم محرما وقالوا أ و ل ه ت ع ى إ م او حمل ل ا ظ هوايا ع ن ي إ ل شحوم ا ل جم ب و ا ا علق ل ب ظ هوايا ر تحرم فإنها عليهم لم ق و أو ل ه ل ح و ا ة جمع ح و ي ة و هي ما ت ح و ي من ا ل ب ط ن ف ا ج ت م ع و استدار و هي ا ل ما ع ر و ق و ل ه ت ع ا ل ى أ و ما احتلط ب ع ظ م و هي ما ا خ ت ل ط ب ع ظ م فهو لهم أ ي ض ا حلال و ب ل ا ه التوفيق صلى وصحبه صراطي الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما تفسير قوله تعالى ولا السبل سبيله نبينا ما هذا مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن وأن بكم تفسير محمد فتفرق جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعض أ ذكر الله تعالى أ ص و ل ا ل إ س ل ا م في ا ل آ ي ت ي ن اللتين قبل هذه ا ل آ ي ة فقال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 و أ و ف و ا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إ ل ا وسعها و إ ذ ا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبهد ع الله أ و ف و ا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ثم امر سبحانه باتباع هذه ا ل أ ص و ل في قوله و أ ن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ونهى عن اتباع السبل أ ي الطرق ا ل م خ ا ل ف ة لسبيله وبين أ ن ه م ان اتبعوا غير صراطه وهديه الذي شرعه لهم تفرقت بهم السبل وضلوا عن سواء السبيل وقد شرح رسول ل ل ا هذه صلى الله عليه وسلم ه ا ل آ ي ة فيما رواه ا ل إ م ا م الحاكم و أ ح م د عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط خطا وخطع شيطان رسول قرأ وسلم سبيل مستقيما السبل ليس سبيل وشماله يدعو الله صلى الله عليه قال الله قال إلا عليه شيطان يدعو إليه هذا منها بيده يمينه هذه ثم ثم ثم وأن هذا صراطي م سوره ت ت ق ي م ا ا ف ب ع ه ولا تتبعوا السبول ت ف ف ق بكم ب عن س ي ل و ق التوبه الحاكم صحيح ولم يخرجاه رواه النسائي ولم ل صحيح و ل م ذ عن ن ا ا س ن سمعان ا رضي ل ل عنه وقال التلمذي ح سؤال ن نبينا غريب سورة التوفيق وبالله وصحبه التوبة وصلى وآله وسلم الله على نبينا محمد س لماذا لم ت ب د أ س و ر ة ا ل ت و ب ة ب بسم الله الرحمن الرحيم جواب السبب ح وحده م د لله والصلاة ل و ا ل على رسوله وآله ا م ه و ع د السبب في ذلك ما رواه أ ح م د و أ ه ل السن عن ابن عباس رضي الله عنه قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أ ن عمدتم الى ا ل أ ن ف ا ل وهي من المثاني و إ ل ى براءه وهي من المئين وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم و و ض ع ت م ن ه م ا في السبع ابطال ما حملكم على ذلك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 فمن أ ج ل ذلك قرنت بينهما ولم أ ك ت ب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السباق ع ل ل وبالله ل ط و و ا ا ت ف ي وصلى ا ل ل على ه نبينا محمد و آ ل وسلم لم ه وصحبه س ؤ ا ل قلت لعثمان رضي الله عنه ما حملكم إ ل ى أ ن عمدتم إ ل ى ا ل أ م ث ا ل وهي من المفاني و إ ل ى ب ر ا ء ة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم في السبع الرحمن الله الرحيم وضعتموهما الطوال فما قال عثمان الله الله الله حملكم على ذلك رسول عنه عليه عليه عنده إن كان نزل في رضي الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فأقول ضعو هذا في وسلم فاقول بعض إذا هذا كذا صلى السورة وكانت ت الآيات ل عليه فيقول ضعوا هذه الآيات هذه ضعوا ذ السورة ر ف ي ه كذا وكذا ك ا و ا ل أ ن ف ا ل من أ و ا ئ ل ما أ ن ز ل و ب ر ا ء ة من آ خ ر ا ل ق ر آ ن وكانت قصتها ش ب ي ه ة بقصتها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أ ن ه ا منها وظننت ت أ ه منها ا فمن ثم ن ق ر ب ي ن ه م انها ولم أكتب ب ي م صطر ب س منها الله ا ل ر ح م الرحيم ر و خ ج ن ي حديث حسن قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما س أ ل ت علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه لما لم يكتب في بسم الله الرحمن الرحيم قال لان بسم الله الرحمن الرحيم امان وبراءه نزلت بالسيف ليس فيها امان ورؤى معناه عن المبرد قال ولذلك لم يجمع بينهما إ ن م ا لم تكتب في صدر هذه السوره بسم الله الرحمن الرحيم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س سور ا ل ق ر آ ن الكريم ت ب د أ بسم ب الله الرحمن الرحيم على كل منها لماذا لم تبدأ سورة التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم وما سبب نزول تلك السورة جواب الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على رسوله وآله ببسم وما جواب تبدأ سبب وصحبه وبعضه وحده سورة سبب عدم ذكر البسمله في أ و ل س و ر ة ا ل ت و ب ة أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم لم يكتبوها في اولها في المصحف الامام م و ا ب ي المؤمنين رضي المذيو ن عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد في السنن عن عباس رضي الله السنن ابن الله عنهما لعثمان ما لكم عمدتم بسنده عباس أخرجت رضي حر فقد قلت فقرنتم وهي وإلى الرحمن المئين سطرة في السبع ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ي أ ت ي عليه زمان وهو تنزل عليه الصور ذوات العدد فكان إ ذ ا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه في ا وكذا ي ا ل ا ي ة فأقول و ض ع ا هذه الآية في ا ل ص و ر ة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأمثال من أوائل ما أنزلت بالمدينة وكانت الأمثال ما بالمدينة براءة القرآن من أنزلت من آخر、القرآن. وكانت قصتها ش ب ي ه ة بقصتها فظننت أ ن ه ا منها فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أ ن ه ا منها فمن أ ج ل ذلك قرنت بينهما ولم أ ك ت ب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبعه الطوال وأما فيما براءة ابن نزلت سورة فقد ذكر ابن كثير في ف كثير ي ت ذكر ر أن أول هذه اطول ل ر ة ن ز على عليه رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة بالحج غزوة تبوك وهم من ثم ذكر أ ن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك و أ ن ه م يطوفون بالبيت اوراه فكره مخالطتهم وبعث أ ب ا بكر الصديق رضي الله عنه أ م ي ر ا على الحج تلك ا ل س ن ة ليقيم للناس مناسكهم و ي ع ل م المشركين الا يحجوا بعد عامهم هذا و أ ن ينادى في الناس ب ر ا ء ة من الله ورسوله كما أ ن ه ا نزلت في ش أ ن المنافقين ف ض ي ح ة لهم وكشفا ل أ س ر ا ر ه م وعلى اله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم